كما كما استهللنا شهر رمضان بخطبة شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة وكان هذا في غرة رمضان نختم خطب الجمعة في هذا الشهر الشهر المبارك في هذه الجمعة الأخيرة في اليوم التاسع والعشرين منه بخطبة عيد الفطر بين السنة والبدعة فنقول ابتداء إن الله عز وجل من رحمته بعباده ومن واسع كرمه شرع لهم عيد الفطر كفرحة لهم بعد صيام هذا الشهر ولهذا كان الأول من شوال هو يوم, يوم العيد لا ثانية له يعني عيد الفطر هو يوم الأول من شوال فقط هذا هو الفطر يبدأ بفجري يوم الأول وينتهي بمغرب هذا اليوم بهذا يكون انتهى العيد وأما اليوم الثاني والثالث من شوال فليس من أيام العيد فلا يسرع الاحتفال بهما والاحتفال بهما بدعة لا دليل عليها والاحتفال فيهما بدعة أما الاحتفال يكون في اليوم الأول من شواء وكما اعتاد الناس خاصة في بلادنا أنهم يبدأون التكبير في ليلة العيد بعد ثبوت رؤية الهلال أو إذا كانت الليلة لليلة الأول من شوال أي إذا كان الذي قبله الثلاثون من رمضان وهذا وقول الشافعي نعم الشافعي يذهب إلى هذا وكذلك قد يكون المشهور من أو الظاهر من مذهب أحمد وإن اختلفت الرواية عن أحمد فيه نعم ولكن الآثار الواردة في هذا الباب ممنح ما قد جاء من مرسل الزهري والذي عضضه الإمام البني بشواهد ومتابعات أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر إذا غدى إلى المصلى أي أن التكبير كان يبدأ بغدو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلى العيد أي بعد الفجر وهذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج, كم أخرج هذا الفريابي في أحكام العدين نحن بسرد صحيح عنه أنه كان يكبر إذا غدى إلى المصلة وثبت عن غيره من الصحابة ومن التابعين ولهذا كان قول الجمهور كما نقل هذا النووي وغيره أن التكبير يشرع عند الغدو إلى المصلى لا في ليلة العيد وقد أغرب ابن حزم أو بالغة حيث قال بوجوب التكبير في ليلة عيد الفطر ولو أن يكبر تكبيرة واحدة وهذه من غرائب ابن حزم واحتج بالآية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون احتج بذي الآية على الوجوب والوجوب في نظر إنما الآية تدل على ندب التكبير لا الوجوب وليس في الآية دليل على أن هذا يكون في ليلة الفطر ولذلك الصواب أن السنة للمسلمين أن يكبروا إذا غدوا إلى مصلة العيد وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين من الصحيح قال بابه سنة العيدين لأهل الإسلام وأخرج تحته حديث البراء بن عازب وفيه أنه قال يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول شيء نبدأ به هذا اليوم أن نصليه إن أول شيء نبدأ به هذا اليوم أن نصليه أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك مسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى وكان أول يبدأ به الصلاة أو أن يصليه وكان يبدأ هذا اليوم أن يصليه فدل هذا هل أن السنة في هذا اليوم لسنة أهل الإسلام أنه يبدأ بالصلاة إذا جاء وقت الصلاة ووصل الإمام إلى المصلة فإن أول ما يبدأ به الامام أن يصليه آه وأخرج البخاري أيضا تحت الباب المشر إلي آلفا سنة العيدين لأهل الإسلام حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جاريتان تغنيان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فدخل عليه أبو بكر وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أو فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن القوم عيدا وهذا عيدنا وفي رواية في غير هذا الموضع أن صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر دعهما وفي أن, أن عائشة قال فدخل أبو بكر فانطهرني على غناء الجاريتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما وفي رواية السابقة قال إن, إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث عن الجمع بين التبويب ولفظ الحديث <تصفيق> إن لقوم عيدا وهذا عيدنا وفي التبويب قال سنة العيدين لأهل الإسلام وقال الحافظ قال البعض العلاو يقصد أن اللعب في هذا اليوم سنة لأهل الإسلام أن يلعبوا في يوم العيد ثم استدرك الحافظ قائلا ولكن اللعب من المباحات إذا لم يختلط بمحرم وهذا لا يندب إليه فقال معقبا أيضا ولكن الأمر المباح إذا كان بنية يصير من المندوبات آه إذا فعله العبد بنية يصير من المندوبات والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الجاريتين على الغناء بأشعار يوم بعث وهذا الظاهر فيه أنه كان بلا شك بكلمات ليست فيها مخالفة للشريعة وكذلك بأنه لم يكن مصقوبا بالمعازف هذا مما يشرعه في يوم العيد اما المعازف فمحرمه وحرمت يوم العيد وفي غير يوم العيد ودل على هذا حديث ابي مالك الاشعري الذي تفرد البخاري باخراجه في صحيحها يعني مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يكونن من امتي اقوام لم يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف والحراء أي الزنا وهو الفرج يطلق على الفرج ويكنن به عن الزنا يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف فدل هذا على أن المعازف من المخرمات التي سيأتي قوم فيما بعد وهذا قد حدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون هذه المعازف يعني يجعلونها كأنها حلال وهي مخرمة والاستحلال هنا قد يحمر على الاستحلال العملي أو على الاستحلال الاعتقادي ولكن غالب ولكن غالب عصاة المسلمين قد يستحلون هذه المعازف استحلالاً عملياً أو عن جهل لا يدرون بالتحريم وقد دلت أدلة الأخرى على تحريم المعازف والغناء المصقوب بالمعازف نحو ما قد ثبت عن ابن غمرة رضي الله عنهما أنه مر براعن مع مزمار يضرب به فوضع ابن عمر يديه أو إصبعيه في أذنيه وقال لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصنع مثل ما صنع لما سمع صوت مزمار وأيضا ثبت على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب وهذا مما هو يعني معلوم ومشاهد أن الذين يشتغلون من هذه يدب فيهم النفاق أعذان الله وإياكم إلا من رحمه الله وأيضا ثبت عن ابن عباس إن أنه كان يقول المعازف حرام والكوبة حرام ويآل من آلات العسف الشاهد أن الغناء في يوم العيد يعني من النساء أو من الصغار إذا لم يكن مصخوبا بالمعازف هذا مما أقره أن يبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بكلمات ليس فيها محرم و... ويضاف إلى هذا مصرعية البهجة والسرور وإظهار الفرح بهذا اليوم بالوسائل المباحة التي لا تخالف الشريعة ويدخل في هذا تعليق والزين هذا إذا لم يكن فيه إصراف وتجميل البيت ومشاكل ذلك هذا كله من المباحات بل مما يندب إليه في يوم العيد احتفالا وفرحة هذا اليوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن, إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وأيضا من البدع التي قد يفعلها البعض وأن يخرج المنبرة إلى المصلى وهذا مما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سعيد الحدري في الصحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم, يوم الفطر ويوم الأطحى فكان أول ما يبدأ به أن يصلي ثم يقوم أو ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم ويذكرهم إلى أن قال وظل الأمر هكذا حتى خرج مروان وقد افتنى له كثير ابن الصلت منبرا أي في المصلى فقام فخطب الناس قبل الصلاة فقال أبو سعيد فاجتبذته أن انثوا فقلت قد غيرتم فقال له مروان قد ذهب ما تعلم ثم قال إن الناس لم يكون يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلنا الخطبة قبل الصلاة الشاهد من هذه الرواية أن بناء المنبر أو المنبر إلى مصلى العيد هذه من البدع التي أحدثت فيما بعد في زمن بني أمية والظاهر أن هذا كان في زمن مروان هذه الرواية بنص هذه الرواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال ودل هذا الحديث. هذا الحديث أيضا على أن السنة لأهل الإسلام أن يصلوا في المصلى لا في المسجد أن يصلوا العيدين في المصلى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى في خارج المسجد يصلي فيه العيدين ويصلي فيه الجنائس وممن أحيا هذه السنة في زماننا إمام الحديث وإمام السنة محمد ابن ناصر الألباني ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله حيث كان مؤلفه سنة المصلة في العيدين مما أحيى هذه السنة بعد أن كانت مندرسة في أغلب البلاد وهذه بركة أهل الحديث أن الله يحيي بهم السنن الغائبة وكم أحيى الله من سنة هذا الامام الألباني رحمه الله كم أحيى الله بهم من سنة في زماننا كانت غائبة أو كانت مندرسة لا تعرف فالناس الآن حتى من أهل البدع الذين كانوا يحاربون هذه السنة من قبل صاروا الآن يلتزمون بذي السنة من الصوفية ومن الأشعر ومن غيرهم صاروا كلهم الآن إلا القليل يخرجون إلى المصلة في العيدين ف... فهذه من السنن التي يعني كان أهل السنة أو الحديث سبباً في نشرها بين الناس وطلقف أهل البدع منهم وصاروا يعملون بها وأيضا من السنن في هذا اليوم هو يخرج العبد إلى المصلى ماشيا لا راكبا وهذا ثبت عن ابن غمر رضي الله عنهما كما أخرج هذا الفريبي في صفتي أو أحكام العيدين وأيضا أخرج الفريابي بسند صحيح عن سعيد بن مسيب أنه قال السنة في يوم العيد الثلاث وذكر منها أن يغدو إلى المصلى ماشيا وهذا أيضا مما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا إذا يعني تمكن من المشوى إذا كان المصلى بعيدا ولم يتمكن فالركوب جائز وليس أهلاً بالمحدث وقد يشعر تبيب البخاري في قوله الركوب والمشي إلى صلاة العيد بغير آذان ولا إقامة أنه كان يرى وشرعية أو سنية الأمرين الركوب أو المشي نعم إلى صلاة العيد أو إلى العيد بغير آذان ولا إقامة وهذا الشق الثاني من التبويب نستفيد منه أيضا أن السنة للإمام أن يصلي بغير آذان ولا إقامة وهذا مما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد ويصلي بغير آذان ولا إقامة وهذا أيضا ما قد ثبت عن جابر من أحويه فيما أخرجه مسلم فاحداث الآذان أو الإقامة لصلاة العيد من البدع المحدثة التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجعله الله هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فمن السنن في هذا اليوم أو في صلاة العيد أيضا أنه لا يصلي شيئا قبل الخطة أو يعني لا يصلي شيئا عند النزول في المصلة فكما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يصلون قبل الخطبة ولا بعد الخطبة فليس لمصلة العيدين تحية كالمسجد فإذا غدى العبد إلى المصلة جلس في المصلة دون أن يصلي ركعتين لا قبل الخطبة ولا بعد لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة و... وأيضا السنة كما بينا في حديث أبي سعيد أن تكون الخطبة قبل الصلاة ودل على هذا أيضا حديث ابن عباس وبنحوه حديث ابن غمر أن, أنهم أن, أن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان العيد فكانوا يصلون قبل الخطبة فكانوا يصلون قبل الخطبة وكذا عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة فدل هذا على أن الصلاة بعد خطبة الريد أو أن تقديم الخطبة على الصلاة من البدع المحدثات التي قد أحدثها كما بينا مروان في زمن بني أمية ومن السنن أيضا هذا اليوم أنه إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يرجع إلى بيته أن يخالف الطريق لما جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أي رجع في طريق خلاف الطريق الذي ذهب فيه إلى المصلى ومن السنن أيضا في يوم عيد الفطر أنه إذا أراد أن يخدو إلى المصلى أن يأكل طمرات لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طمرات أو إذا غدأ إلى المصلى يأكل طمرات وهذا فيه إمعان وتأكيد لتحريم الصيام في هذا اليوم فلذلك نقل ابن قدامة أو قال ابن قدامة لأعلم اختلافا بين أهل العلم في استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلة ونقل ابن رجد الإجماعة على استحباب هذا أنه يستحب له أن يأكل شيئا قبل الغدو إلى المصلة بعد فجر العيد ودل على تحريم صيام يوم العيد وفي عيد الفطر يكون اليوم الأول أي يوم الأول من شوال وفي عيد الأطحى يحرم صيام يوم العاشر وأيام التشريق الثلاثة بعدهم يحرم صيامها أيضاً إلا لمن لم يجد الهدي في الحج في الحج التمتع أو القران ودل على هذا ما قد أخرجه الأنبخري ومسلم من حديث أبي أزهر مولى نعم من حديث أبي عبيد مولى بني أزهر أنه قال شهدت العيدة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يقول هدان يوماني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسفكم وقول عمر يوم فطركم من صيامكم يشعر أن العلة من تحريم الصيام في هذا اليوم أن الله رحمة بعباده أمرهم أن يفطروا في هذا اليوم بعد صيامهم لهذا الشهر يعني إكراما للصائمين وتفضلا عليهم وجعل هذا واجبا عليهم أن يفطروا في هذا اليوم وهذا فيه أيضا رد على أهل التنطع والغلو الذين يجبون على الناس ما لم يجبه الله ويحرمون على الناس ما أحل الله الذين يصومون في هذا اليوم يتنطعون ويخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً دل على هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضاً أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأطحى وأيضاً من البدع المتعلقة بالعيد وهي تشبه من صام يوم العيد أن يخصص ليلة العيد بقيام فقيام الليل من السنن الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طول العام فمن كانت يعني عادته أن يقيم الليل في رمضان وفي غير رمضان فوافق أنه صلى ليلة العيد على عادته في قيام الليل هذا لا بأس به وإنما الذي يخصص هذه الليلة تخصيصا ويعتقد أن قيامها له فضل عن بقية الليالي فهذا قد أحدث ووقع في بدعة هذا التخصيص والحديث المشهور الذي فيه أنه من قام ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم يوم الحساب أو يوم تموت القلوب أو بنحو ذلك هذا لا يصح حديث ضعيف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يشرع تخصيص ليلة العيد بقيام إنما إذا صلى على عادته فلبسه وأيضاً من المحدثات يوم العيد أن يذهب, أن, يذهب أن يذهب الناس إلى المقابر لزيارتها إلى زيارة الأموات من أقاربهم وأهليهم الذين ماتوا هذه الزيارة بدعة في يوم العيد وتعجب من حال الناس أنه إذا شرع الله لهم الفرحة والسرور بما أحل الله وبفضل الله تركوا هذا إلى ما يحزنهم ما يريد الله بكم الرسل ولا يريد بكم العصر وهم يريدون بأنفسهم العصر فيتركون الفرحة والبهجة في يوم الفرحة هذا يوم العيد كي يحزنوا أنفسهم بالذهاب إليش إلى المقابر لهذا اليوم وأيضا من هذا أن يعتقد العبد تخصيص زيارة الأرحام بأيام العيد أو صلة الأرحام بأيام العيد هذا لا دليل علي أن يخصص أيام العيد بصلة الأرحام ولكنه إذا كان يصل رحمه فيجب عليه أن يصله في طول العام ليس في أيام العيد فقط ولكن بلا شك مما يندب إلي أن, أن يهنئ أرحامه أقاربه بيوم العيد وكما ثبت عن جبير بن نفير أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قال وإذا لقي أحدهم صاحبه في يوم العيد قال تقبل له منا ومنك هذا أيضا مما يندب إليه في يوم العيد إن <تصفيق> كان الإمام أحمد كان يرى أنه لا يبدأ وإنما أن لا يبدأ بهذا يعني أن لا يبدأ العبد صاحبه بهذا وإنما إذا قيل له فليرد ولكن ظاهر الأثر يدل عليه على مشروعية البد والربد نعم و جاء هذا أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و... ولذلك كانت التهنئة في يوم العيد مما يندب إليه كما بينا هذا أيضا في أول رمضان أنه يندب إلى التهنئة بقدوم أو دخول شهر رمضان و... من السنن في هذا اليوم أيضا ما قد أخرجه البخاري ومسلم الحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر وفي رواية أمرنا نبينا هذه رواية عند البخاري أن نخرج العواتق وذوات الخضور إلى العيد كي يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وقال حتى كنا نؤمر أن نخرج الخيض حتى يشدنا الخير ودعوة المسلمين على أن يعتزل الخيض المصلى وفي رواية على أن يعتزل الخيض الصلاة وفي رواية أن يكون الخيض خلف الناس يكبرون بتكبيرهم يرجون بركة وطهرة هذا اليوم فدل هذا على أن السنة بل كما قال بعض أهل العلم أنها سنة واجبة أن نخرج النساء إلى شهود العيد حتى لو كانت حائضا بل لما قالت أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا ليس لها جلباب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها يعني إمعاناً في تأكيده لخروجهن هذا اليوم أن يخرجن لشهود الخير ودعوة المسلمين وأن يكبرن مع الرجال على أن يخفضن أصواتهن بالتكبير والسنة أن, أن تقف النسوة خلف الرجال في المصلة يعني أن يخصص لهن مكان في مصلى العيد في آخر المصلى خلف الرجال لا أن يكون في المسجد كما يفعل البعض هذا خلاف السنة أن يدخل النساء إلى المسجد وأن يصلي الرجال في المصلى بل السنة أن يخرج النساء إلى المصلى خلف الرجال طبعا على أن لا يحدث اختلاط مع الرجال نعم وقد ذهب البعض إلى تحريم مكس الحائد في مصلى العيدين لقوله صلى الله عليه وسلم ولأمره أن يعتزلنا المصلى وكما نقل هذا النووي ولكن النووي رجح وهذا قول الصواب أن هذا ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل التنزيه وأن هذا يتعلق بالصلاة أو بالجلوس المصلى حال الصلاة أو. وأما أن يقف الحيض خلف النساء في آخر المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين هذا مما يندب إليه لقول أم عطية حتى أمرنا نخرج الحيض يشهدنا الخير ودعوة المسلمين أو. هذا أيضا مما يندب إليه في هذا اليوم والعواتق جنع عاتق وهي المرأة الشابة نعم البالغ التي بلغت أي البكر أو. التي بلغت وقيلها هي البكر وذوات الخضور هذا يطلق على البكر التي لم تخالد الرجال فيقال أن هنا ذوات الخضور أي أنها تلزم خضرها في بيتها لم ترى الرجال فرغم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهن أن, أن, أن, أن, أن يخرجوا ذوات الخضور التي في خدرها في بيتها امر أن تخرج وكل هذا يدل على إيجاب إيجاب صلاة العيدين على النساء وهذا والراجح هو ما قد اختاره شيخ الله ابن تيمية وبه أيضا يستدل على إيجاب صلاة العيد عموماً على الرجال والنساء بإن وجبت على النساء فمن باب أولى أن تجب على الرجال فهذا قول أبي حنيفة ولواء عن الإمام أحمد وقول الشيخ السلام بن تيمير أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء ودل أيضا على إيجابها على النساء حديث أخت أهو ابن رواحة, رواحة وفيه أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل ذات نطاق الخروج في يوم العيد أي للصلاة وهذا الحديث قد حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري وكذا وكذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى وجب الخروج على كل ذات نطاق في يوم العيد آه هذا أيضاً دل على وجوب خروج النساء ما. وأيضاً يندب خروج الصبيان وقد بواب البخاري بهذا في كتاب العيدين فقال باب خروج الصبيان إلى المصلى هذا أيضاً مما يندب إليه قال أن يؤدب الصبيان في جلوسهم وأن يعلموا آداب المصلى وآداب الجلوس في المصلى وأخيرا نذكر أيضا ما قد جاء في صفة التكبير في يوم العيد وأنه لم ترد صفة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التكبير وإنما جاءت عدة صياغ عن الصحابة من أشهر يدي الصياغ من أصحية إسنادا ما قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ائنان كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في فضائل الأوقات بسرد صحيح عنه لو كان يكبر من فجل يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة مرتين كان يقول الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد وفي رواية كان يزيد الله أكبر على ما هدانا وهي صيضة من أصح الصيغ أنا الصحابة وهي مما جاهله الكثير من المسلمين أن يقول المكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد ولا بأس أن يزيد الله أكبر على ما هدانا وأن يكرر هذا, وأن يكرر هذا. وأيضا من الصيغ الصحيحة ما قد أخرجه البياقي أيضا من سند صحيح عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا في العيد وأيضا من الصيغة المشهورة التي اشتهرت عند المسلمين الآن وصيغة ابن مسعود وأيضا جاءت عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول الله اكبر الله أكبر ولله الحمد أنه كان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد أحيانا يشفع وأحيانا يثلث بالتكبير نحن وأما الصيغة التي اشتهرت عند عامة المسلمين خاصة في مصر وهي صيغة طويلة وقد أخذوها من مذهب الشافعي يعني ممن قال بها الشافعي رحمه الله تعالى ولكن ليس عليها دليل ليس صيغة طويلة ما محفوظة وعروفة عند عامة الناس وهي الذي يظهر أن هذه الصيغة إنما قيلت في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا في فتح مكة ما في يوم فتح مكة فلا علاقة لا بالعيدين التي فيها إن الله أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخر هذه الصيغة هذه الصيغة ليست من صيغة التكبير في العدية فعلينا أن نلتزم كلام الصحابة إذا لم نرد إذا لم نجد نصا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب, من باب, في باب ما من الأبواب العمل. بما سنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين إذا لم يوجد نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل ما آه. ف يعني هذا ما تيسر مما يتعلق بسنن العيدين وبسنن العيد في يوم الفطرة على, الخصوص على وجه الخصوص وما يتعلق به أيضا من البدع التي انتشرت وتفشت عند الناس و نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وأن يبلغنا رمضان سنوات وسنوات في عافية في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم